بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر فللذين كفروا في عزه وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا فهين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا تائر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في المدة الآخرة إن هذا إلا اختلاق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 أَمْ لهم مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَلْ يَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَا دِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوعٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأعزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواقف وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب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 وظن داود أَنَّمَا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وَأَنَابَ فغفرنا له ذلك وَإِنَّ له عندنا لزلفا وحسن مآب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 فَوَيْلٌ للذين كَفَرُوا مِنَ الْنَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المتقين كَالْفُجَّارِ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووهبنا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها على، فطفق مسحا بالسوق والاعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ دَكَّاً ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي ملكا لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ من بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الوهاب.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 قُرْ برجلك هذا هَذَا بارد بَارِدٌ وَشَرَابٌ ووهبنا له وَمِثْلَهُمْ ومثلهم معهم مِنَّا منا وذكرى لأولي الألباب وخُذْ فَاضْرِبْ بِهِ فاضرب به ولا تحنث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 وَإِنَّ لِلْمُتَّكِينَ لَحُسْنَ مَآبٌ جَنَّاتِ عَذْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وعندهم قاصرات الطرف أَثْرَابٌ هذا ما توعدون ليوم الحساب إِنَّ هذا لرزقنا ما له من نفاب هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم أهل النار قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواعد القهار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 قال فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَكِ إِلَى يَوْمِ الدين قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الوقت الْمَعْلُومِ قال فبعزتك لا قوياهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لامن جهنم منك ومن تبعك منهم اجمعين قل ما أسألكم عليه من أجده وما أنا من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حين